حزب أب السود رحمة الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم نظم أهوالي وحسن فعالي وخلصني من ألم الفقر والذل وخلصني عن البلاء والقطاء والوباء وعن شرور الأعداء والشياطين المطلين وَالنَّفْسِ الْأَمَّارَةِ بِالسُّوءٍ اللّٰهُمَّ جَعَلْنِي مِنَ السُّلَحَاءِ الْعَابِدِينَ وَالْأَغْنِيَاءِ الشَّاكِرِينَ وَيَسِّرْ لَنَا الْإِنْتِضَامَ فِي جَمِيعُ مُورِنَا الدُّنْيَوِيَّةِ وَالْأُخْرَوِيَّةِ وَحَصِّلْ مُرَادَنَا مِنَ الْخَيْرِ وَأَبْعِدْنَا مِنَ الشَّرِ وَالْأَ والذنوب والكبائر والصغائر وقربني بالعمل الصالح والصدق والأصمتي واجعدني من الصالحين اللهم يسر لنا الأعمار بالأعمال الصالحة وبالمعارف الإلهية والعلم والفضل النافع بالحقائق التقائق ونوّر قلبي بأمواري تلك المعارف والعلوم المشهورة بين العارفين والعالمين المحققين، وبنور الإيمان حال النزغي، وبنور الإيمان حال النزعي في آخر عمري، بأن أقول أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahumdüllâhi Rabbi'l Âlemin, biâzametika ve kibriyaka, biâ badiya al-âlemat ve al-arz, biâz al-jalal ve al-ikram, biâ rahmetika, rahman rahimin, ve ﷺ sallallahu aleyhi ve